اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين 私たちのお話を聞いてください。 القياس في كل ا ل أ ح ك ا م القياس على أ ص ل نص ثم تطابقنا بعد ذلك إ ل ى حال النص على الا يحد امرا بالقياس أ م لا وعرفنا أ ن هذه ا ل م س أ ل ة ا ف ت ر ا ض ي ة لا ت م ر ت لها في الواقع وان ق ص د ا ل أ ص و ل ي منها الجدل و ا ل م ن ا ظ ر ويقولون في هذه ا ل م س أ ل ة لهم افتراضنا أ ن ه لو لم يرد دليل, ما لم يرد دليل على ح ج ي ة القياس و ل ا ن نص على العله هل يكون ه ذ ل ك حجه نكون م ع م و ر ي ن به ومتعبدين به أ م لا الا صح انه ليس النص على العله م ر ا بالقياس ثم ب د أ ن ا بعد ذلك في اركان القياس وعرفنا أ ن القياس له أ ر ب ع ة أ ر ك ا ن لا م ا ه ي ة للقياس マキスはあなたの名前を知っていました。 فمثلا ً عندنا هذا المثال الذي على السبوع قياس النبيد على الخمر في الحرمه بجامع الاسكار النبيد هو الفرع الخمر هو ا ل أ ص ل ح ك م ا ل أ ص ل ماذا المعنى جامع الاسكار قياس النبيد على الخمر في ا ل ح ر م ة بجامع الاسلام هكذا نظم القياس نحن ب د أ ن ا في ا ل م ح ا ض ر ه ا ل س ا ب ق ة في ا ل أ ص ل وعرفنا ان الاصل هو محل الحكم المشبه به وقلنا فيه ا ل ق و ل أ ن ه حكم ا ل أ ص ل ليس المحل ولكن حكم ا ل أ ص ل معناها ا ل ح م وفي ا ق و ل آ خ ر يقول أ ن ه الجنين عند لي ل حكم الاصل أ ه ل النص وهو قول تعالى إ ن م ا الخبر و ا ل م ي ش ر و ا ل ا ن ص ا ب ه والازلام ر ت د س من عمل الشيطان الذي ا س ثلاثة أ ب و ا علمكم فيكم ح ل ا ث ه اقوال عبد ا ل ا ص ن وكثير منهم خ ل ا ف لفظ خ ل ا ف ق ي ش ل ق و ل ان الحاسبه تصل الحكم عن م ح ل ه ولا عن عش ولا عن دليلك ا ر الحكم ومحل الحكم ومحله د ا و ت ل ي ل و ا ل ح ل ه ذ ا م ن ه ا اثرى لكن جرى الفقهه يعبرون محل الحكم تمام حتى يعبرون محل النزاع الفرق ومحل لا نزاع محل النزاع ا ل م م ل ق محاصر محل النزاع و ا ل ر ق ط ا ل ه ذ ا هو محل لا نزاع تمام بنجيك هذا لا ي و محل ن ز ا ع ومحل الفرق نحن بعد ذلك عرفنا ب د أ ن ا في الاصل وقلنا لكم شرطين ل أ ن ن ح ه عرفنا هو تعريفه انه محل الاصح أ ن ه محل الحكم ي المشبه اين محل الحكم هنا في م ث ا ل الخام هذا هو الاصل هذا هو الاصل、طيب. بعد ب ذلك ما كنا حاجتين قلنا ها ثاني هذين ا ل أ م ر ا ن لا يشترى طعاما ل أ و ل وجود دليل خاص ا م ا وجود دليل ي د ل على جواز القياس في هذا ا ل أ ص ل سواء كان هذا الدليل بالنوع أ و بالشخص بالنوع يعني يدل مثلا القياس في البيع يدل على ج و او ز القياس البيع في أ في الشخص يعني يدل على جواز القياس في المساله ل بعين هذه م ص و لا يشتق هذا هذا عثمان ا ل ب د ي واحد قال وهو ل وشاك ومن قول الثاني لا أن يعتفق أبد على وشك ج و والاتفاق د العلة الأصل العلة الأصل الأصل العلل على يعتفق معذر في في في أن مع هذا ل المريسي المشكل المريسي معناه كلامه هذا لا يوجد أثيره كلامه معناه أن هذا أنه أحد اتفقوا ع لكن ى فهم الأصل ل اختلفوا في تعيين العلم وهذا يقتلك ا ل في ع وجود العلم مع ن انه إ ج ما ل ع يجوز الاكياس ع في ل الهام اليوم في عندنا د ر لأننا سنتطلق إلى أربعة شروط من شروط العلم شروط شروط أربعة من من شروط ما نبدا في حكم الاصل اين حكم الاصل يا ج م ا ع ة رفضوه الحظ في النبي ده هذا هو الحكم الحكم هذا يا جماعه اما ان يكون حكم, حكم تكليفي اما ان يكون حكم وضعي مثل سبب تمام مانع شرط تمام اما ح ي ف ما حكم, حكم تكليفي كما ا ن عندك هذا حكمه حكم الشاهد تكفي في حكم ا ي ن جميل هذا الكلام نحن عن حكم الاصل هناك ارتباط وثيق جدا بين الاصل والحكمه من الاصل فلا يشكل عليكم أ ن ك م تجدون في بعض الكتب ا ل أ ص و ل ي ة من يذكر هذه الشروط شروطا لل... للاصل وبعض الكتب يذكرها ش ر و ط للحكم لا شكرا التباع لجدة ا ل أ ص ل بحكمه ودليله ما هي الشروط ا ل أ ر ب ع ه التي سنتناولها بهذه ا ل م ح ا ض ر ة الشرط ا ل أ و ل أ ن يكون ثبوته بغير قياس ولو إ ج م اجماعنا ع ا ولو إ ولو, ولو يعني ثبوته الضمير يكون على ايش على حكم الاصل ثبوت حكم ا ل أ ص ل تمام بغير قياس ن ة والجماع يعني النص والإجماع والتيس يعني ثبوته بغير قياس يعني بايش يهمه نص وإما من ا كتاب و س ن ة أ و ليش إ م ا نص و إ م ا ثبوته من قياس د ا تمام طيب الاجماع مع القلق ولو حتى إ ج م ا ع يعني ولو قام ب ا ل إ ج م ا ع فلو ا ن ا ج م ع ا ي ع ي ب د ع و ن ن ا الان المثال الذي عندكم تصوره ايه دعونا حكم الاصل ا ل ح ر م له ثابت بايش ف ا ش ت ر ب و ه قوله ت ع ل ى ف ا ز ش ت ر ب و ه الان ب ج ي ب ك م مثال حكم الاصل ثابت بالاسباب ت م ا م الاسماء ك ق ي ا س ة ش ا ف ع ي ة وجوب ا ل ص ل ا ة تمام ا ل ن ي ة في الوضوء تمام ا ل ن ي النية من في الوضوء على النيه في ا ل ص ل ا ة في الوجوب بجامع كون ي كل منهما ع ب ا د ة محضه طريقها الى بعد الافعال د ة محظة دعونا نمشي من منكم ب ش ي ء الاخر نقول نحن الفرع النيه فلا ن ي فلاش برضو فلا. الاصل ا ل ن ي ة في ا ل ا خ ا ل ص ل ا ة حكم الاصل الوجوبه هذا حكم الاصل ثابت في ا ب ب ت ا ل إ ج م ا ع ب ا ل إ ج م ا ع إ ن ا ل ن ي ة و ا ج ب ة في ا ا ل ص ل ا ة ب ا ل إ ج م ا ع نظرنا إ ل ى ا ل ص ل ا ة وجدناها ايش ا ل ع ب ا د ة م ح ض ا يعني خاصه ة خرج ب ا خرج بها العده طريقها الافعال خرج بها, بها الانان فانه قولي قرات ا ل ق ر آ ن وتوك انها ليست فعله ل ك ن ا ت عباده محضه طريقها الافعال هي موضع الشاهد ان حكم الاصل الذي هو الوجوب ث ي ا ب ت بل ب ا ل إ ج م ا ع ثابت ب م ا ذ و هنا حكم الاصل ثابت ب م ا ذ بالنص المهم حكم الاصل يكون ثابت ثم ثبوت اما بنص او اجماع لو كان ثابت بالقياس لو كان حكم الاصل ثابت بالقياس فهذا اما ان يكون القياس له ولا غيرها اذ لو كان ثبوته بالقياس اشبعت نحن لو كان ثابت ب ا ق ي ا س ب ي ك و ن القياس إ م ا له اما معنى ل و يعني لا ف ا ئ د ة فيه أ و غير منعقد يا إ م ا ل و يا إ م ا غير منعقد يا إ م ا ل و يا إ م ا غير منعقد فنجيبكم ا ن ل مثال ثاني ونقولكم سمعوا ر ك م جمعين اسمعوا قياس التفاح على البر فالربويه يعني يكون سبب في الاسباب الرباع ب ج ا م ع ة ا ل ط ع ب ش و كيف ق ي ا س التفاح على البر فالربويه ب ج ا م ع ة ا ل ط ع ب اين الركز ل معين الفرع ا ل ت ف <تصفيق> ا ح ه ل ا خ ض ر اين الاصل <تصفيق> البرو هل حكم الاصل أرض الربويه ثبات ا ل ر ب و ي ة فيه هذا حكم الاصل ثابت بايش ب النص من النص ه ل ا البر و قول النبي البر و ب الى ب ر اخر أ عليه تمام سمقنا منه ا ل ع ل ة وهي ط ب ا ل ل ه عز وجل شيء قال في هذا القياس هذا ا ل قياسا م س م ي ه ك م ا ل ل في اشكال عندكم في هذا القياس ما, هذا. ما في هذا م القياس في ا ش ك لهذا؟ ا ل أ ن ه حكم الاصل ثابت بالنص ثابت ولا قياس لكن ايش رايكم لو شوينا قياس كذا ط ب قم اثنين قياس السفر ده على التفاح الربويه ة بجامع الطرق دعونا ننظم دعونا القياس ننظم ا نسوي القياس اين ا ل ف ر ع يا ج م ا ع ة السخر الجاري اين الاصل التفاح الحكم الاصل الطبيب تمام اين العلم الشجره هذا القياس الكسر مني ثابت بماذا yes, yes, yes. هذا ثابت حكم الاصل ثابت ب ي ش هذا لا فائده ة ذ ا له ا لا ولا、فائدة. تطويل بغير فائده لماذا ل أ ن ن ا بامكاننا بدل ان نقيس ا س ت ف ز ا ز على التفاح نقيس م ب ا ش ر ة على الذئب إ ذ ن هو هنا له ل ه ل ا ق ل ن يكون ل ه ت م اما إ م أ ن يكون له و إ م ا أ ن يكون غالى منعم يا إ م ا له يا إ م ا غالى منعم هذا هو اول ذلك ه ا لانه نعرف تمام ت واحد ب ن ج ي مثال ثالث ب ن س ل و ا يارب ل ا واحد يتمرن هكذا دائما ه ل ا ق ص ه بيحس بلذه ا ل م ا د ة دائما فكر فكر قياس قياس تمام ونحن نجيب لك النظر لا لانه هكذا بعدين بنتعرف على أ م ث ل ة تطبيقيه ان شاء الله فيما يستجد معنا أ ك ث ر وغير الطالب لما ي ق ر أ في كتب الفقه يعرف يحرر القياس تقدر تفهم ت ق ر أ تعرف إ ن هذا إ ي ش قياس تفهم هذا مقصود ل ه مقصود ا ل م ا د ة ل أ ن القياس هو الركن ا ل أ ع ظ م في ا ل إ ش ت ي ا ق ي ا ت أ ك ث ر المسائل ث ا ب ت ة بالقياس ل فالطالب يفهم القياس يكون عنده ملكه ف ق ه ي ة كبرى يكون عنده ملكه ايضا يتعرف على مقاصد التشريع كيف هنا قالوا كذا وهنا لم يقولوا كذا بعثمان إ شويه ا الله ء شويه طيب نجيب الحين إ ل ى قياس آ خ ر بنقيس قياس الرتق على ا ل ج ل في فسق متاح يكون سبب اسباب ا ل ف س ق ة لا ق ي سبب حكم و ض ع هذا ل ا حكم وضعي هل هذا حكم تكليفي الله عليكم جميل جدا الحكم هذا هي ت ك ل ي ف ه وضع ف ي ا أخر؟ ما ف ي تمام أ ي جميل قياس ا م ت خ ع الجاف في ف س خ النكاح بجمع ا فواتي التمتع ولكن ه ن ا هو ان يكون هناك اشياء مختلفه لانه يكون هناك اشياء م خ ا ل ف ه لانه يكون هناك اشياء مختلفه لانه يكون هناك اشياء م خ ا ل ف ه لانه يكون هناك ا ت ي ا ء مختلفه لانه يكون ت م ا م في إ ي ش ا ل ح ك مختلفه م س لانه يكون هناك اشياء م ب ا ل م ا ه ثابت بالنص أ و ب ا ل ج م ع ل ايش ا ل ع ل ة فوائد التمتع هذه ا ل ع ل ة في الجبد لهل ا ا حق المراه هذا سبب من أ س ب ا ب ا ل ف ص ل كيف تتمتع بهذا الرجل الذي لا ذكر عنده إ ذ ن هو ايضا له الحق ان يفسق عقل النكاح اذا كانت رتقاء كيف يتمتع بها وهي رتقاء محل الجماع منشد وهذا يحدث ما فيش ك ا تمام هي بنجيل ا ل ج ذ ا م اذا ر ق م واحد تثقوا رايتم مثل الجذاب م قياس ا ل ج ذ ا م على ا ل ر ت ق مره تمام في فسق ي ل ن ب ا ح خل نمشي معك ا ل آ ن ا ل ج ذ ا م فرع ا ل ج ذ ا م هو ا ف ر ع على ا ل ر ت ق ايش اللي ه ن د ك مره تقف هذا القياس, القياس؟ غير مره هل سينعقل هذا القياس هل سينعقل لا لان فوات التمتع و غ ل ر موجود فلا يشكل جذاب ي م ك ن أ ن يتمتع بها وهي عندها جذاب تمام ا ل عند هنا فوائد التمتع غير موجوده في المعنى في الجذاب اذا لو ثبت لماذا اذا نحن نشترط هنا ماذا ما نشترط ثبوت بغير قياس و لانه و لو ثبت بغير قياس اما ان يكون القياس له لا فائده منه واما ان يكون القياس غير فتجد الان لا باطحه ولا ن ق ا دعونا لا يقع الشكر نقرا باطلا القياس الثاني عند اتحاد ل ا ا ل ع د ل ا ل أ و ا للاستغناء عنه بقياس ا ل ف ر ع فيه على الاسل في الاول و إ ن د اختلافها غير معده لعلم اشتراك ا ل ف ر ل والقرع فيه في ع ي ل ة الحكم قال الثاني من أ ر ك ا ن القياس حكم الاصل وشرطه ثبوته يعني ثبوت حكم ا ل أ ص ل بماذا يعني دليل الثبوت دليل ثبوت هذا الحكم يشترط ان يكون ثابت بغير ولو كان دليل اثباته الاسماء بعد ما عرفنا هذا ا ل آ ن ثلاثه لعلي رب اسمعي اذ لو ثبت لماذا لماذا تشتركون هذا إ ذ لو ثبت بقياس, بقياس ماذا سيكون كان القياس الثاني لغوا عند اتحاد العله عند اتحاد ا ل ع د ة س ي ك و ل لغوا اسمع لك ف ل م ه لغوا لا فائده تفي... فائد. لماذا قال ا ل ا س ت غ ن ا ء عنه و ا ل ط م ي ن يكون على القياس الثاني ي على ن ي بقياس ف ر ع في القياس التالي ل ماذا على الاصل في الاول يعني في القياس الاول اسمعك ايه استمرت لنا لماذا لنستغنى ل مقياس الفرع في الثاني وهو السمرتر تمام على ماذا على الاصل في, ليش؟ في الاول وهو لا طيب. هذا عند اتحاد العلم إ ذ ا اختلفت العلم قال وعند اختلافها عقل. عقل. غير م ن ع ق ل يكون الكياس غير منعقد لماذا غير م ن ع ق منعقل لعدم اشتراك لعدم اشتراك ا ل أ ص ل ي والفرع ي تمام لعدم اشتراك ا ل أ ص ل ي والفرع ي فيه الضمير يعود ع ل ي ش يا شباب دون ما ح ل يطول حاشيه ي ه عندك فيه فيه لماذا ت ع ا ل و ى عليك ممتاز في القياس ل الثاني ا تمام اين القياس الثاني عندك نعم ا ل قياس ا ل ج د ا ب على الرزقه في فسق النكاح وجدنا ا ل ع ل ة م خ ت ل ف و لعدم اشتراك ا ل أ ص ل والفرع ف ي ه عن د ا ل ق ي ا س الثاني في عله لا ة اذن العله باختصار إ ذ لو ثبت بقياس لكان إ م ا لغوا او غير منعقد متى يكون له عند ه ذ ح ا ا ل ع ل ة متى يكون غير منعقد عند اختلاف العيش الناس لن اردك أ ما بالسبح ك و ا ح د ي قل و لي يا أستاذ أستاذ يا نحن نجد بعض ا ل أ ح ي ا ء في قراءتنا ل ك د نجد م الفقه نجدهم ي ج نجد ح ل و ن ا ل أ ص ل فروعا ثبتت ب ا ل ا س فروعا ثبتت فما جوابه عندك فما جوابكم عن نجم نقول ما ذكرته هذا الذي ذكرته قد ذكره دال ا ي ن ا ل س ب و ك ي في كتابه الطيب رفع الحاجب عن مختصر ابن ح ا س ب فقال إ ن محل هذا إ ن م ا ذكروه له قالوا الى فائدتي اما إ ذ ا كان ه ن ا ف ا ئ د ة فلا معنى قال ومن الفوائد التدرج في بيان ا ل ف ك م لماذا ل أ ن ه ركز معي هم يقولون كل ذ م ن ع الى ا ل أ ص ل ا ل أ و ل لكنهم ر أ و ا هذا الفرع أ ق ر ب شبها بهذا الفرع ا ل آ خ ر الذي هو أ ق ر ب الى ا ل أ ص ل الاخر وهذا من باب ليش؟ من ب التدرج إ ذ ن الجواب عن هذا ا ل إ ش ك ا ل كالاتي أ ن ه تمام عمله بعض الفقهاء لما, لما فيه من التدرج في البيان لما فيه من التدرج في البيان فهو ح ج ة و إ ن لم يذكره ا ل أ ص و ل ي و ن في كتبهم هذا ما حرره من تاج الجيل السلوكي في رفع الحاجب عن م ق ت ص ر ابن الحاجب لا اله ا ن ا الله اي نظال عنك ا قال هل ذ ه يمكن عندك تسموها كما ل ا تفتقر ح ا د ح ا د ا ع ل ى ا ل ب ر الاتحاد ر ي يعني ل ا م ث ا ل اتحاد العلم في ق ي ا س ه التفاح قياسي ا ي على البر ا ل ر ب و ي ه بجامع الترم ي مضر على ا ل س ل ا م ق ي ا ل ى ثم قياس التفاح الذي هو فرق على أ ب ع ت ك ا ل أ ص ل في ويعطيك أ ك م ل أ ص ل في جامع جابل... ويعطيك العلبه ما سالك <تصفيق> طيب واضح ه ا ل ق ي ا س واضح ثابت في النص أ ن ا عنده ا ش ك ا ل طيب هيا ب ي ج ي ا ل ق ي ا س الثاني ثم قياس قياس ا ل س ف ر ج على التفاح فيما ج ب ت وقياس السخرج الفرع على التفاح و ا ل أ ص ل فيماذا في الربويه بجامع مال قال وهو له و ل ما معنى كلمه له لا ف ا ئ د ة فيه تطويل بلا ف ا ئ د ة لماذا ما ل ع ن له لماذا له ل ل لان استثنائي على هذا التطوير بماذا بقياس السفر ة ا ل م ب ا ش ر ة على الفرع ال... بالقياس الثاني على الاصل بالقياس الاخ الاصل حظا عليها انا اجيب لك الاختلاف فازل ق والاختلاف اجيب لك صوره الاختلاف لا قياسي القياس القتقي وهو انسداد محل الوطني بين ا لك ايش المقصود بالرتق انسداد محل الوطن في المراه على جب ع الذكر ع ا ل ع ل ة بتمامها م و ج و د ة في الفرق كما أ ن الجف عله ف و ا ت التمدد ن كذلك الرتق ا ل ع ل ة م و ج و د ة بتمامها في ه وهي ف و ا ت د العشق شو ده شو تفيد بعد ذلك ماذا سنفعل بنسوي قياس ثاني طيب ب ن أ خ ذ الرتق ذا ونقيس عليه ث م قياس الجذاب على ا ل م ت م ن د هذا ربنا ا ل ج ي ش ا ت ليس له علاقه ة بالفرش ليس ل علاقة بالفرش ثم قياس الجذام على الرزق د ي فيما فيما في ي ق يعني في فسق النفاق هل هو منعقد قال وهو غير منعقد من لماذا لان العله في الرزق ف و ا ت ف التمتع غير موجود فيه يعني غير موجوده في إ ي ش في ا ل ج ذ ر ق و ا ت الترتب يمكن يهدد ق و ا ت الترفع لا ما هي غير م و ج و د ة في الجذع يمكن ي ت م ت في ا ل م ق ا ت ل جدا ت م ا فيها شيء تمام في إذا هذا غير منعقد لماذا إ ذ ا ما في عله هذا غير منعقد تمام الله تهنا؟ ماذا؟ ما عليكم بعد تهينا من、حلو. انتم عندهم من قال ثبوته وشرطه ح و بغير قياس ولو ولو إ م اجماعا ع ولو ولو إ بسم ل ل ه ثبوته ولو عرفنا م ث ا ل ث ا ب ت بلاش ب ل إ ش م ا ع بلاش بلاش بلاش なるほど。<音楽><音楽> ثبت ب اذا ل إ إ ج م ا ع كان حكم ا ل أ ص ل ثبت ب ا ل إ ج م ا ع فينظر إ ل ى مستنته إ ن كان مستنته القياس لا يصلح لا يصلح لا يصلح لا يصلح لا ي ص ل ق ي ا س يصلح لا ي ص ح نحن نقول مطلقا ما دام ثابت ب ا ل إ ج م ا ع سواء علم لان مستله القياس أ و لم يعلم لانه اذا لا لم يعلم ان مستله القياس ف إ ن القياس على قوله م المانع ع و ا أ ص ل على بلد ل عذر ا ع عقال مسائل القي إولا كما أكبر كما تكون لديكم كلمة بكمcomplى ما ا ا لو نقول نرى ش ر كلمة ل والاصل ب ي ن م ا قال قالaco ل عدم المانع なんでしょうね。<音声><音声> اذا لم ي ب أ ن المسلم ينص مع ج ز ي الناس على حكم الاصل الثابت ف بلاش قال ورد ب أ ن ه لا دليل ع ل ي ه د ل ي عليهم ل علي. ل ا دليل يشتغل ل أ ن نعم لم ن ج د أ ح د ي ش ت غ ل هذا الشيء يعني لانهم يقيسون من غير نظر、طبع. بل ولانهم ما يبحثون عن مسلم قال الشرح ان الاجماع لا يكون الا عن المستند ولكن قد يصرحون به وقد لا يصرحون بعضناه ت م ا ل أن ي ك ا ل ب م ا ا ا ع ل ق ي س ي ل أ ن كون حكم أصل حيالي د م ا لا ا ل ل ا يضر فهي احتمال و ج و د ا ح ت م ا ل ان يكون ا ل إ ج م ا ع عن قياس <تصفيق> لماذا ل أ ن كون حكم ا ل أ ص ل حينئذ عن قياس ما نوع من القياس على قوله والاصل عدم المال حتى يثبت له هذا الكلام ي ج ا ب ا ل انشط ا ل إ س ل ا م يوهم ان بعض الائمه يرون أنه إ ذ اذا ثبت إ ثبت أ ن حكم ا ل أ ص ل ثابت الإجماع المستند القياس لا القياس في في يصف على فإنه وبهذا قال بعضهم لكن المعتمد لا صح أ ب د ا ما دام انه ثابت ب ا ل إ ج م ا ع س و ا ء ك استند ن ا إ ل ى نص أ و استند إ ل ى قياس لان الاجماع امام دليل من العش من اجلها يشترط ا ل أ ن يكون حكم ا ل أ ص ل ثابتا ً بغير إ اسم المياس ولو حتى ك ا ن إ اسم ا ج م الان بناتي للشرط الثاني من شروط حكم الاصل ماذا يقول الشرط الثاني من شروط حكم الاصل الشرط الثاني من شوف حكم ا ل أ ص ل يقول وكونه غير متعبد به القطعي في يقول آن هذا معنى هذا يقول لك فيش ط ر ط القسمه شوف القسمه هاي العلبه وكونه غير وكونه أ ي حكم ا ل أ ص ل غير متعبد غير متعبد به غير متعبد به يعني لم نتعبد به تمام لماذا ب ا ل ف ت ح ي ع ن ي باليقين معناه المعنى معناها يشترط أ ن لا ي ك و ل حكم الاصل مكلفين ب ا ع ت ق ا د ا ل اعتقادا لاسمه مثل العقائد معناه ان يقول لنا يشترط أ ن لا يكون الفلاسل عقائد ي ش ت ر ان لا يكون القياس في العقائد في فوش لماذا ل أ ن العقائد يطلب منها اليقين والقياس لا يعطينا ايش لعيد الكبار قال وكونه غير متعبد به, وكونه غير متعبد به بالقطع ع ي ش ما هو الذي تعبدنا فيه باليقين عقائد او لا هي التي تعبدنا فيها باليقين هذا, هذا, هذا متعبد متعبد في قول يقول هذا في قول و المعتمد ان هذا شرط ما شرط و ما يجد كلام هذا طيب ايا قال عباره و قول و قول و قول و قول و قول و قول و قول و قول و قول و ل و قول و قول و قول و قول و قول و قول و قول و قول و قول و قول و قول و قول و قول و قول و قول و قول و قول و ه و ل و ق و ن و قول و قول و قول و قول و قول و قول و ل و ق و قول و قول و قول و قول قول و قول ل و قول و ق ل و قول و ق ل و قول و قول و قول و ل و ق و قول و ق قول ل و ق ل و قول و ق والقياس لا يفيد اليقين سلام الان سيذكر لك؟, ألأ لك الدليل على هذا الشرط قال لك لان ما تعبد فيه باليقين مثل العقائد إ ن م ا يقاس على محله ما يطلق فيه اليقين لما يكون شيء نحن متعبدين فيه من يقين أ ن ا س أ ق ي س عليه شيء و أ و... ر ي د نتيجه يقينيه أ و لا قرع ق ا ي د ما قالك ذلك ب ك ل م ة هي محل, ال... محل الدليل كله وهي ق ا ل لك القياس لا يفيد اليقين كان القياس ما يفيد ليش القياس لا يفيد ليش ا ل ي ق ي د ما دام ان القياس لا يفيد اليقين إ ذ ا لما ان القياس على أ ص ل تعبدنا فيه باليقين لن يعطيني ن ت ي ج ة يقينيه ولما ما يعطيني ن ت ي ج ة ي ق ي ن ي ة كيف يقول هذا و أ ن ا متعبد فيه بليش باليقين لا سيرد على هذا يقول لك ورد بانه يفيده ورد يفيده بأنه ليش؟ ا ل آ ن عندي مثل المساله هل المقياس يفيد اليقين او لا يفيد اليقين القول ا ل أ و ل يقول القياس ما يفيد اليقين أ ب د ا ً كل قياس ض ن أ ب د ا ً ما يفيد اليقين أ ب د ا ً وهذا ما بلا عليه صاحب الادعيه لكن المعتبر أ ن القياس يفيد اليقين قال ورد ب أ ن ه يفيده ب أ ن ه ظني ع و د عليه ا ق ي ا س يفيده اي يقين لكن بشروط ثلاثه لكن بشروط إ ي ش ي إ ا ر ا اعني ما حكم ا ل أ ص ل ي واحد وماذا اثنين وما هو العله فيه ث ل ا ث ثلاثة ووجودها في الفرع يعني يكون عندنا يقين في ث ل ا ث ة مواطن الموطن ا ل أ و ل عندنا يقين في حكم العصر الموطن الثاني عندنا يقين في ا ل ع ل ة يشهي الثالث عندنا يقين في أ ن ا ل ع ل ة ا ل ف ل ا ن ي ة موجوده في إ ي الفرع عذاب ا ل ش ي ه إ ذ ا وجدت هذه الثلاثه عشيه فهذا القياس يعطيني يقيني إ ذ اذا إ تيقن ن ا حكم ا ل أ ص ل وتيقن العله ة به وتيقن ن و ج و د ا ل ع ل ة ب ي ش ل ن ا ك من يقيم العلم والقطع ك ل ه م بمعنى من يقيم القطع والاتقان ا ل ج ا ش و ا ل م غ ي ر تمام هذه كلها بمعنى واحد امامنا ن و د عليهم طيب هذه ا ل م س أ ل ه كجمعين م ب ن ي ة على مساله إيش؟ هل يجوز القياس في العقليه ام、لا. هل يجوز القياس في الامور العقليه او لا يجوز القياس في الامور العقليه ذ ا الخلاف فيها قوي جدا بين الاصولين هذه الخلاف فيها قوي بين الاصولين كيف, كيف هذا ا ل خ ل ا ف ف ي ه ا قوي ولكنها تتحرك بها قوي ل و ن ك ن ه ا تتحرك بها قوي ا ل ك ن ه ا قوي ولكنها قوي ولكنها قوي ولكنها قوي ولكنها قوي ولكنها قوي ا و ل إ م ا م ا ل غ ا ل ي و م ث ل ه ف خ ه ا ل د ي ن ا ل ر ا ز ي ص ا ح ب قوي و ل ك ن ي ا قوي عدم جواز القياس في العقليات والذي رجحه تاج الدين ا ل ش ب و ر ي وتبعه شيخ ا ل إ س ل ا م ذكريات انه يجوز القياس في العقليات م م مثال ا هذا القياس العقلية مثال جواد القياس ا ل ع ق ل مثل أ ن نحكم على ما لم نشاهده من العالم ل أ ن ه حادث قياسا على ما شاهدناه من العالم بجامع التغير كل منهما, أو بجامع منهما يحتاج الى فهم هذا قياس العقليه قياس العقليات مثلا ً قياس ص ف ة ا ل إ د ر ا ك لله تعالى بناء على ثبوتها لله تعالى قياسا ً على ص ف ة العشر العلم هذا قياس ق ي ايضا س ً قياس م ث ل ا ً فيما تعبدنا فيه بالقطع مثل ا ل ك ش ي ة والغلطه كقياس حجيه خبر الواحد على قبول, ش... على قبول شهاده ة الواحد الناس لو شهد خبر في شهادة. يعني مسألة مسألة. في انت ش د و الواحد شهادة م ل فنقص خبر ا ا ل و مجيء تمام لهم كلهم منهما والجابع قياساً ايش قبول مسائل على عندي عندي إ ذ ا أ ن ت م ا ذ ا تستفيد وكونه غير متعبد به بالقطع اي يقين في قول في قول فلا ص ح أ ن ه ما ي ش ت ر ط هذا الشرط بناء على ت و ا ز ا ق ي ا س في ا ل ع ق ل ي فان ت ع ل ل و ا ب أ ن القياس لا يفيد اليقين نقول نعم يفيد اليقين بثلاثه اشهر ورد ب أ ن ه يفيده إ ذ ا علم حكم ا ل أ ص ل وما هو ا ل ع ل ة فيه وجودها في الطريق قال وزدت في قول هذه ما زينها صاحب جمع الجواب ما قال لي بول لكن هذه من زينها شيخ ا ل إ س ل ا م ليوافق ما رجحه ت كالأصل ا ل ي و في ق ما رجحه هو ل ش مثل ا ل أ ص ل يعني جمع الجوامع قبل المساله السابقه ا ل ج و ا ز القياسي العقل يعني الراجع عند شيخ ا ل إ س ل ا م ذا جد سمكي أ ن ه يجوز القياس ا ل ع ق ل ي من خالف في جواز القياس العقليات ت م ض ح ن ا م ك م إ ي د ن ا ا ل إ م ا م الخزائري ا ل ص ف ة و س ي د ا ل إ م ا م فخر الدين الغازي ن م ي ا ل م ا ل وحده لا ش له شريك له ي ك له ش ر ي له شريك له ش ر ي له شريك له شريك له ش ر له شريك له له ش ي ك له ش ر ل شريك له شريك له ش ر له شريك له ي ك له ش له ش ر ي له ي ك له شريك له ي ك و ن ش ك له ش ر ي ه ش ر ي له شريك له شريك له ش ر له شريك ل ش ر له ش ك له له ش ل وكونه م حكم الاصل من, من جنس حكم الفرد يعني عندنا نحن نوع القياس ثلاثه اقصر قياس الشرعيات وقياس العقليات وقياس اللغويات العقليات واللغويات مختلف في جواز القياس بهما العقليات وقد تقدمنا لك مثلا واللغويات فقد تقدم عندك فيما سبق إ ن ه ا تثبت ا ل ل غ ة قياسا أ و لا تقدم معنا لك ولاصح ولا أ ن ه ا لا تثبت ق ي ا س ا فيما معناه وايش ط ب إيه واصفه ن الآن أنت تقدم ي عقلي الأصل الأصل الفرع عقلي إذن الأصل إيش إذن عقلي فرع لغوي إذن حكم لغوي حكم الاصل ايش <تصفيق> حكم شرعي فرع شرعي اذا حكم الاصل ي ك و ن ايش <تصفيق> شرعي لا تفهم كما يفهم بعض الطلاب يقول لك وكونه من جنسي حكم الفرعي يعني معناه ان لما ب ا ط ي س في باب الـ الـ في الطلاب لا بد ان اقيس عليه مثلا ثاني او في البع ي لا بد ان اقيس في البع ي لا يعني ب ا ك م ن الابواب المهم انه كله شرعي كله ايش قال لا يقرا <تصفيق> وكونه من جنس <تصفيق> حكم فرعي ويشترط كونه شرعيا ان كان المطلوب اثباته حكما شرعيا ويشترط كونه يعني حكم الاصل شرعي يعني حكم شرعي ان كان المطلوب اثباته في الفرع حكما شرعي وكونه عقليا <تصفيق> ان <تصفيق> كان المطلوب اثباته حكما عقليا وكونه ل غ و م ي ا إ ن كان المطلوب اثباته حكما ل غ و م ي ا وكونه حكم العصر لغويا إ ن كان مطلوب اثباته بكور حكم النغوي هذا بناء على جواز القياس في ا ل ل غ و ي ة وكل منهما لم يجلسه ز ا يجزوا, لم يجزوا. أكثر انت هنا من أكثر ن من ا ا لم ش إيش؟ هنا ن الآن الشطرة إزال ا ل ت ي إ ل ى الشطر ا ل س ي ه تمام ا ل آ ن سلاح الى الشرط الرابع وهو من أهم من اهم ل ش من أ الشرط الا يعدل عن سنن القياس يعني حكم ا ل أ ص ل حكم ا ل أ ص ل ل ركز معين ل الا يخرج أن يخرج ع يعني د ل ي عن سنن القياس يعني عن طريقه لا القياس أ ن لا يخرج عن طريقه القياس تمام ان لا يخرج عن سنن القياس يعني أ ن لا يخرج عن طريقه ايش جميل جميل、جدا. كيف يخرج عن طريقه القياس كيف يكون على طريقه القياس يكون على طريقه القياس ب أ ن يشتمل حكم الاصل على م ع ن ى يوجب تعديته إ ل ى الفرع كيف يكون على ط ر ي ق ة القياس ما هي ط ر ي ق ة القياس اشهر ط ر ي ق ة القياس أ ن يشتمل على معنى يوجب تعديته من ا ل أ ص ل إ ل ى الفرع هذا هو معنى ط ر ي ق ة القياس فكل ما لم يشتمل على معنى واحد او اشتمل على معنى لكنه لا يتعدى من الاصل الى الفرع فهذا يحن ا ل ه خارج عن س م ن القياس اذا ما هو الخارج عن س م ن القياس والذي ن ي م لم على ع ن ى او ا ش ت م ل على معنى لكن لا يتعدى الى غيره بذل العله ليش、الخارج. سنجيبكم معنا بس ب ا ن ا اسمعوا ركزوا اسمعوا ن ا ك ب ت لكم ب د ا ل س ا ب ق قلت ك م ر ل سابقه من ماذا وعليهم اسمعوا طيب بعدين هذا المعنى قد يختلف به هذا يرى ان هذا ه خارج عن سنه ا ل ق ي ا س اذا هل يقاس عليه ما كان خالدا عن سنن القياس هل يقاس عليه هذا يرى انه خ ا ر ج عن سنن القياس غيره من ا ل م ش ت د ي ن يرى انه ليس خ ا ر ج عن سنن الان ي وضع خطفكم مثلا ا هل هذا خ ا ر ج عن سنن القياس ام لا هل ي س ت م ل على معنى يوجب ا ل ت ع د ي ام لا جمهور و أ ص ح ا ب ه ا ل ش ا ف ع ي ة يرون انه لم ي س ت م ل على معنى يوجب ا ل ت ع د ي ل لان الاصل في ا ل ن ي ا ب ة العبادات ا م ت ن ا ع ن ي ا ب ه فيها بعض الشافعيه قال ن ا هؤلاء كل منهم ماتين ا ل ع ل ة موجوده ت ع ا ي ه ي ش موجوده فيا ه ماشي وعليه ص ل ا ة ص ا م عنه ايش وليد ما صلى عنه وليد اجيبكم مثالا اسمعوا يركزوا معي اسمعوا مثال ثاني ا ي المثال الثاني المثال الثاني خلعتي طيب اسمعوا إ ي ش أ ن ا ا س أ ل ك م الصلاه ل إ ف ط ا ر الصائم في رمضان معلل أ و ليس معلل معلل او لا معلل تمام معلل. معلل لكن العله فيه لا تتعدي إ ل ى ا ل ع ل ه فيه لا ت ت ع د ى إ ل ى ا ل مشافهه ما يفطر في رمضان العله فيه ليست م ت ع د ة ل أ ن العله فيه هي م ا ذ ا السحر هي ايش السفاق واحد يجيب يقول طيب في اصحاب الاعمال ش ا ق ة اصحاب ل ا ع م ل يا ش ا ق ة هل يجوز لهم ان ي ف ت ر و ا يعمل عمل شاق في ش د ة الصيف هل يجوز لهم ان ي ف ت ر و ا قياسا على المسافه قلنا لا ل يجوز م كيف مشقه هذه مشقه ة وهذه مشقه كنا من قال لك ان العله في الفطر في السفر هي ا ل م ش ق ة ا ل م ش ق ة هي ا ل ح ك م ة ولكنها انيطت بالمظنه و ؤ ي ه السفر والسفر معقول المعنى لكنه لا يتعدى إ ل ى غيره ما يوجد في الحصادين لانه نجوى مسافر من ب الهلاك اما من الصباح يفطر في البيت و ي أ ك ل صفوح ويخرج هذا حرام ت ن د ل المرء ف ب د ل المرء تمام هنا معلن لكن ا ل ع ل ة ليست متعديه, لكن ليست متعدية انا أ ر ي د ك تفهم إيش القياس هو سنة القياس؟ ما هو سنن القياس أ ن يشتمل ه حكمنا اصلي على معنى إ ي ش يوجب ت ع د ي د ه من ا ل أ ص ل إ ل ى الفرع إ ذ ن ما الذي خرج عن س ن ة القياس ما ليس معلل ما ليس له عله أ و له عله لكنها ليست إ ي ش ليست تعال تعال تعال ت ا ل ل ه ع ل ي ع ل ي س ت م تعال ت ع ا م ا ه ي ع ا ل تعال ت ع ا ا تعال تعال ا ل ا ل م ا م اذن قال اسمع نقرا قالوا ان لا يعدل الحكم ا ل أ ص ل عن سنن القياس فما عدل عن سننه أ ي خرج عن طريقه لا يقاس عليه كل ما كان خارج كمان لا يقاس عليه لا يقاس على محله ليش لتعذر التعذي حينئذ ليش م ت ع ذ ر ا ل ت ع ذ ي ر ل أ ن اما لا عله وجوده او عله ق ا ص ر ة هل لذلك نعم قال م ث لهم كشهاده خ ز ي م ة بن ثابت وحده ف إ ن ه ا تعلم شهاده رجل تمام هذه خالده عن س ن ة القياس خ ا ص ة بسيدنا بالتاب حزيمة ينشي فلا、تحسن. فلا تحصل قال س بسيدنا ب حزيمة ا ت ا فاطأ ب خلقه وإن رضي ب ة مثل الصديق بالتاب الله تعالى عنه و ق ص ة ش ه ا د ة رواها ابن حزيمه وحاصلها أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع ق ر س ا من اعرابي ن فجحده البيع وقال هلم شهيد يشهد علي シェイマーはあなたの話を聞いていると言っていました。 ما خرج عن القياس على احسن من حققوا ل ي ا ي ن الغزاه في المستصفى و ت ا ل ث ي ن سمك في رفع وحاجبهم البلد كله يدور على هل يوجد معنى وهل هذا المعنى يوجد التعبئه او لا يوجد العشر في التعبئه بعضهم شاء الله أيضا. بعض و ا ل <سؤال> ا ل الاول ان شاء الله ع ا ل ل ه ان شاء ا ل ه ان ش ا ل ل ه ان شاء ا ل ل ن ش ا ل ل ان ش ل ل ه ل ان ش ا ل ل ان ش ا ا ل ل ان ش ل ان ن شاء ل ل ل ل ا ل ل ه ا ل ل ان ش ا ن ه ا ا ه ان شاء الله ن ا ء ن ا ل شاء ا ه ا ا الله ان ش ا ل ل ه ان ش ا ن شاء ا ان شاء ا ل ل ل ل ا ل ل ل ان ا ء ن ش ا ا ل ل ل ان ا ء ا ن شاء ا ن شاء ل ا Gracias.